هم ما ز مشاء بنمين من نعل الخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنين أن كان زمان وبني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 فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اخدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون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 إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِيدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ عَظِيمَةً أَفَنَجَعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِي هِتَّارُ الرُّسُولِ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَاتَ خَيَرُونَ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 فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْذُومٌ لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فَجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ